إن هو الله أحد الله صمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمد اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونتوك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكفار الملحق لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة بسقت رزقنا وأظهرت أمننا وكبت أدونا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا لك الحمد والشكر حتى ترضى ولك الشكر إذا رضيت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 صائب الدنيا ومتعنا لأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا وانصرنا ولا مبلغ منا ولا اله الا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 واجعلنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آفرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأفعال يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستطيعنا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 نا نسألك من الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية والهديك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم فاغفر لهم وارحمهم وآفهم واعفوا وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغفر لنا يا ربنا ويا مومانا إذا صرنا إلى ما صار إليه تحت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 وآمن اللهم فزعنا يوم البعث والنشور اللهم وأحسن خاتمتنا اللهم واختم بالصالحات أعمالنا اللهم هون علينا طول المقام بين يديك والحساب بين يديك اللهم اجعلنا ممن ينادون غدا في الدار الآخرة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين في سدر مخبوذ وطلح وظل ممدود ومال نسكوذ وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة اللهم لا جعلنا من أصحاب الشمال في سموم وحنين وظل يحمون لا بارد ولا كريم اللهم يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا من نقصد وأنت المقصود ومن ندعو وأنت صاحب الكرم والجود اللهم أنخنا مطايانا ببابه اللهم ها نواصينا الخاطئة بين يديك عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك فندعوه اللهم انطردتنا فمن يقبلنا وان ابعدتنا فمن يقربنا الله إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت رب المستضعفين وأنت سيدهم وأنت وليهم ومولاهم بك ارتجأنا وبك عدنا وبجنابك تعلقنا فإلى من تكلنا إلى هدو يتجهمنا أم وملكته أمرنا إن لم يكن بك يا إلهنا ضرب فلا نبال لكن آفيتك هي أوسى أمرنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة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 اللهم انتقم منهم يا منتقم يا جبار اللهم أعز الإسلام عنصر المسلمين وأذن الشرك والمشركين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم ألبس, اللهم البس بلاد الإسلام والمسلمين لباس الأمن والإيمان اللهم وارزق بلاد المسلمين الأمن والإيمان ومتابعة سيد البشرية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم وانتقم من كل يا رب العالمين اللهم يا نمرد يوسف على يعقوب وكشف الضر عن أيوب وأجاب دعوة زكريا وسمع تسبيح يونس بن متان رد علينا إخواننا الأسرى في كل مكان اللهم فك أسرى المسلمين في كل مكان اللهم فك أسرى المسلمين في كل مكان يا يا رب العالمين اللهم أيدهم بتعييدك وانصرهم بنصرك وأنزل عليهم سكينة اللهم اربط على قلوبهم وقلوب وليديهم وأهليهم وإخوانهم يا رب العالمين اللهم إن بع اللهم لقد مس أمة نبيك الضر وانت أرحم الراحمين اللهم اكشف بها اللهم اللهم اكشف ما بها اللهم اكشف ما بها اللهم كك قيد أسر مسجدنا الأقصى اللهم كك أسر مسجدنا الأقصى اللهم حربوا من قبرة اليهود الغاصبين اللهم ارضقنا فيه صلاة قبل الممات. يا الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم تقبل دعواتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا يا ذا الجلال والإكرام الله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 اللهم زحزحنا عن عذابك ونارك وأدفلنا برحمتك جنانك اللهم اجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس العنى من الجنان اللهم ارزقنا شفاعته اللهم أحشرنا تحت لوائه اللهم وأسقنا شربة من حوضه لا نضمأ بعدها اللهم أضلنا تحت ظلك يوم لا ظل أضل إلا ظلك يا رب العالمين اللهم هذا دعاؤنا اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم لا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإن لا حول ولا قوة لنا إلا بك لا إله إلا الله العظيم الحليم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 ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سقطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نفسي ثناء عليك أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على خير عبادك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان كلا يوم الدين وسلّم تسليما مزيدا.